بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستبد وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقف ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر شكمة الشعن ابخارهم يخرجون من الاجداث كانهم كانهم جراجم تسير محطعين الى الدار يقول الكافرون هذا يوم العسير كذبت قبلهم قوم Kézzel, ábde, és azt mondták: „Majluló, azdud, fáda, Rabbom, anni magluló, فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ تركتنا آية فهل من مُدَكِّفَ كيف كان عذابي ونذر ولا قد يسون القرآن للذكر فهل من مُدَكِّفَ كذبت عادٌ تَلْبَعُنَا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخلٍ قَعِطَ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلْمُجْرِمِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا, إنا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُبٍ أَأُلْقِيَ الْذِكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُ وَكَذْ سيعلمون غدا من الكذاب الأشي إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبئ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل فنادوا صعيبهم فتعاقب عقاب فكيف كان عذابه ولذه إن أرسل عليهم صيحتا ووعدا فكانوا فكانوا كهشب المحتض ولا قد كذبت قوم لوطم كذلك نجذي من سك ولقرأ ذرهم بقشتنا فتمارو بالنذر ولقرا وجوه عظيم فيه فقمنا ينهم فذوقو فذوقو عذابي والنذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِنٌ فَذُوقُوا عَذَابِهِ وَلُذُرٌ وَلَقَدْ يَسْلَوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْنِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ قَاتِلِ الْكُفَّارَ قَمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ أَمْلَكُم دَرَاءَءَ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم دوقوا ما استسق إنا كل شيء خلقنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء